الحمد لله <تصفيق> تعالى محمد الحمد في مبتده تعالى أبتو أعوذ الله تعالى أشهر ومعكسنا ومن ثم يأتي أعماليها إنما يأتي الله تعالى فلا مبتلة وما يمضل فلا لدي لا بداه من الله ونشهد أنه محمدا عبده ورسوله ثم ممتل شاء الله نعطى في اكتابة الجناز الجناز جمع جنازة ويسلموا الاستعداد للموت وكثاروا من ذكرهم وكثاره من ذكرهم الفرق بين الذكر والذكر الذكر يعني باللسان لو قلنا اكتاروا من ذكر يعني اكتاروا الذكر ده في ااا بالتلمع اما الذكر من الايه من التذكر فهو الانسب من هنا ده طابق بالذكر يعني الذكر التفكر ويصح أيضا بالكسر لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم ألا ذاكر ويكره الأنيم لما رؤي عن أعطاء النبو الكريم وتمن الموت إلا لخوف فتنة ويكره أيضا أن المثالي تمني الموت إلا لخوف فتنة ولحديث لا تمنى أن أحدكم الموت لضر من أصابك الحديث هو متفق عليه وفي الحديث إذا أردت بذلك فقنة تطلقني إليك غير مفتور وتسام عيادة المريض المسلم بأحكام هو كمقدمة يعني للجلائس يسامل المسلم أن يعود المريض المسلم والكافر في خلالة المذهب هل يسن عيادة الكافر أم تكره؟ الحقيقة إن الإمام أحمد توقف فيها والمذهب على أنها مكروهة تكره عيادة الكافر إلا لسبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار اليهودي زاره ليس من أجل العيادة إنما زاره من أجل الدعوة فكريب قصة أن كان هناك يهودي نعم يهودي صغير وجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وكان في مرض موته فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره للإسلام فنظر إلى أبيه فقال أبوه له أطعى بالفاصل فأستم قبل أن يموت فلؤما استهدى النبي صلى الله عليه وسلم تسما وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار فدلت ذلك على أن هذه العيادة كانت مقصودة ليس لتنتهيها إنما مقصودة للدعوة إلى الله عسى الله وتذكيره بالإستماء بحديث المرأة مرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنائز وعيادة المرأة وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة برضو يسن أن يلقى الميت عند احتضاره لا إله إلا الله هنا بيوم مرة يعني تكفي مرة نص عليه لقول صلى الله عليه وسلم لقم موتاكم لا إله إلا الله حديث صحيح في مصدق وحديث آخر من كان آخر كلامه غالى إلا الله دخل جاهد ولم يزد فيضدره يعني لم يجد على مرة فيضدره شباب يموت ده وقوله قلنا إله إلا الله قلنا إله يقوله بعدين يقوله تاني قلنا إله إلا الله في آخر ماذا يقوله مش آلي فكأفع يعني سوء خاتب ف... فيكفيه مرة لم يزد إلا أن يتكلف فيُعيد تلقينه، حتى يكون لأسف كلامه لا يقوم ويصنى أيضاً قراءة الفاتحة ويسين عند احتضار اليوم قال أحمد وَنَقْرَؤُونَ عِنَّا الْمَيْتِ إِذَا حَرَرَهُ الْمَوْتِ يُخَفِّفْ عَنْهُ الْقُرْآنِ والسلام تامية فرر قبائلنا قراءة القرآن على الميت قال هذه من البدعة أما قراءة القرآن عند الاحتضار فقال هذا أمر يُسَن وقال هنا عن معقر ابن يسار اقرأوا يسيل على المورتاكل بضعيف ولكن ذكروا جمه محمد وذكروا وغيره ولم يجعلون الودع وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن يعني يستحب بتوجيه المحتضر إلى القبلة على جنبه الأيمن لأن حذيفة قال وجهوني إلى القبلة هذه اسم مستقبل مالك وأهل المدينة من أوزعي. في حكمل بيور الحديث الاخر الصحيح عن البيت الحراف وأهل الشاب وقال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا رأى ابو داود في هنا سقط في بعض المسخ كلمة على جنبه الأيمن مع سعة المكان يعني هو بيقول هنا على جنبه الأيمن مع سعة المكان يعني هذا ظهر إن لم يكن المكان واسع فيكون مستلخان على ظهره وذلك قال وإلا فعلى ظهره مع سعة المكان وإلا فعلى ظهره وإذا مات كل هذا صد سنة تغميض عينيه وقولوا بسم الله آه زودوها من بعد كلمة على جنبه الأيمن لا سقط سقط في بعض المسفر وهي زيادة من بعض المخفوطات كلمة زيادة إيه؟ مع المكان وإلا فعلى ظهره يبقى هنا في طيط فإذا مات سنة تقمض عينيه وقول نقولك بقول بسم الله وعلى, وعلى وفاة رسول الله آه. المكتوب عندي وعلى وفاة رسول الله لكن في الحديث وعلى ملة وفاة رسول الله آه السياف المتن وعلى وفاة رسول الله وإلا فعلى ظاره فإذا مات السنة تضميضه عينيه يعني الزيادة دي حتوضح لنا حاجة النففات في الاحتضار وإذا مات من الأول هنا إيه؟ يبدأ إذا نات يسن تضميد عينيك فقول بسم الله على وفاه رسول الله صل عليه الاحمد لما روى رواه نقي عن بكر بن عبد الله المزني ونفذ وعلى مله رسول الله حديث مفتور وصح عن ابن عمر مفتورا عند يعني الاخر ورد في الانزال القاه اما ما عن بكر بن الله المزني فهو مفتور إلا إذا بقول بسم الله على عفواً او ورسول الله مستقبل أيضا إلا الدليل عليها عند نزاله للقبل يقول بسم الله وعلى ملة منصول الله و لا بأس بتقبيلي وان هو منليلي بعد تكفيهم يعني يجوز، لا بأس يعني يجوز لا بأس بيرد على من مناع وغالبا التقارب في المتون بي... بي... لما بيلون لا بأس ويجوز ولا يكره المفروض دي مش أحكاية لا يكره مش حب، إنما مفروض ما دي محب بيرد على من كاره ولا يقرا المسخر بالشمس مش احنا خدناها طب هو ايه اللي خلاها يقول او ايه اللي جاب له ان هو يقول لا يقرا ما هو جائز فعشان يرد على مذهب اخر فهو الاصل ان هو يثبت احكام الا ان هو ينفي حكم ده, ده بيرد في على مذهبه فهو يقول لا بئس التقبير بمعنى كده ان كان في خلاف وهو يريد ان يقرر المذهب ان هو لمس التقبير الميت والنظر الليل ولو بعد تكفينه حديث عائشة وابن عباس هذا ابو بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري والنسائي قالت عائشه قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مفعون وهو هيت حتى رايت الدموع تسيل على وجهه حديث ضعيف تمام في برضه بعض الاحكام اللي ما اتكررش هنا زي الاصراف التجهيز استحباب الاصراف في الميت ولكن يجوز التأخير لبعض الشيء للاجتماع الناس يعني أحيانا بيموت الميت بالليل وده مش مفاكر صعب اجتماع الناس من القرى خصوصا من الموسط فممكن يقرر الظهر بحيث ان الناس فيستحب الاستراع بتجهيز الميت إلا في حالات معينة ويستحب قضاء دين الميت الاستراع قضاء الميت الدين ان الديون يستحب للميت او يجب عليه ان يوفي بديونه التي ليس عليها دليل ليس عليها بينه الديون نوع ديون عليه بينه فيها زي واحد مديله شيء تدي فيها شكوت دي عليه بينه ده لا يجب يستحب فيه الوصيه اما الذي ليس عليها بينه فيجب عليه ان يوصي في ورق مكتوب أو يوصي بها شفاوياً لأحد أبنائك حتى إذا مات قضى الدين وأيضاً لو فيه تاجر له دكان يكتب الديون في كراسة بحيث أنه مات ذهب أحد أوليائك من أبنائك ويفتح كراسة يعرف محلا فيها حتى يستطيع سداد الديون التي عليها ويستحق الضريق الوصية ان هو وصل شيء حتى حتى يفرقها قبل ان يدخل فقط وغسل الميت فرض كفايه اجماعا بطول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصت له ناقته وقصته يعني ايه اه لا مش رخصته كان مح يغسلوه بماء وثدر وكفنوه في ثوبيه يعني يكفى في ثوبيه لأنه محر وشلط في الماء الطهورية والإباحة تباقي الأغسل يعني يشترط في الماء ما يشترط فيه الطهارة التي يكفى وفي يعني يشترط في الغاسل الإسلام والعقل والنميذ لأنها شروط في كل عبادة الغاسل اللي هو من من يقلب الميت من يقلب الميت لا من يصب الماء ماشي؟ مش في اثنين واحد بيصب الماء والثاني يقلب الماء المغسم هو يقلب الماء الهذي وباشر فهو الغاسر يستار فيه السلام وحفر التمييس بالمعنى انه ممكن يخلي الطفل صغير يصبه له او يصب الماء من خرطوم. مش من الاهل بقى خالص بقى خرطوم معاه واحد يمسلل خرطوم ماذا يصبه او يعالق الخرطوم كده وما يتنزل وهو كان لأحد يُعينه ولكن المقصود المهم الغاسل هو الذي يُقلل الميت لأنها شروط في كل عباد والأفضل ثقة يعني الأفضل في تقسير الميت أن يكون الغاسل ثقة ثقة ليه حتى لا يُفضح الميت وأيضا من, من الأمور المهمة إن كان الميت من أهل الصلاح يُستحق ذكر محاس الموتة ظهرت عليه علامة من العلامات الحسنة يستحب ذكرها لأنه على طريق المستقيم وإن ظهرت عليه علامة سوء يخفيها ولا يفضحه حتى لسببين لأن هذا فضيحة لا السبب الآخر حتى لا يذهب الناس في طريقاته الناس عارفين الظاهر هو على طول في المسجد وعلى طول يدعو لله وعلى طول في أعلى سنة فلو لو مات قل... ستقول للناس إيه هذا كان على طريق الخطر والعكس بالعكس لو كان على من أهل البدع وظهرت عليه علامات حسن الخاتمة تكتب ولا تذكر وإن ظهرت عليه علامات سوء الخاتمة يفضح ولا, ولا يكتب عليه على حسب حاله لو كان رسطور الحال والناس لا تعرف عنه سوء يكتب أما لو كان من أهل البدع و يفضحه لا لذاته إنما يفضح طريقته واحد كبير في الصفرية و مدوه و خلماز يعني مبتدع و يكره السنة فإذا مات فضيحته ليس فضيحة للذاته إنما فضيحة لطريقته فهنا قال الأفضل ثقة عشان كده يكتم عليه ولا أجر الكبير في ورط فيها حديث في الكتبان العلمان عارفهم بأحكام الغسل عارف بأحكام الغسل لابد أن يتمرن المعرفة والعلم فيهم فرق بين معرفة والعلم. صح؟ العارف يعني يعرف أحكامه ولكن يتمرن عليها مش يعني نحوك ندرس كتاب الغسل والصلاة غسل الميت وانت ممكن تكون العملية نظرية ليس فيها تمرين ولا فيش مبارسة منذ ذلك انا فكرت ان انا ممكن نعمل ورش عمل في بعض المسائل زي ورش عمل للحج ورش عمل للزكاء ورش عمل للزكاء ورش عمل للجنائز ورش عمل للوضوء يعني كده بس مش هينفع في أوقات المعهد هل... انشان بنتبقى عملي بس مش هتبقى في الموعيد لانه مش هياك على حي... حي... حي... حي... حي... حي... الوقت يعني. ببقى في أوقات اخرى ممكن نبقى فيه معاك صرح الجل يتحكم محتاج فعلا الى دراسه عمليه اكثر عارف احكام الغسل برده ممكن اخد لاخوه يعني بعض بعض الشرائط مسجله فيديو على طريقه الغسل ممكن الاخوه يساعدوا بعض فيها لو واحد يعرف حاجه ومسجله ممكن يعملها وممكن لو في ان شاء الله شي تعمل نعمله ان شاء الله يحتاط فيه ولقول ابن عمر لا يغسل مقداركم الا المأمون لو اجت ضعيف وضعف. رواه الدماجة في التكميل وضعف قال في التكميل ضعف والأولى به وصي العدل الأولى بتخسيره وصيه مين هو الوصي الذي وصى قبل أن يموت يعني ما يتقبل ما يموت كلان يغسل الأولى هو هذا الوصي العدل لازم الوصي يكون عدل العدل يعني لا تظهر علي علامات الفاسق وغير ذلك لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسلهم رأة في أسماك فقامت بذلك نضعك و... وأوصى أبس أن يغسلهم محمد بن السليم ففعر ده في التكميل رواه آ... ابن سعر في الطبقاء وصحح وصحيح ده. حق جاي. وإذا صار في غسل في غسله ستر عورته وجوبا ده بقى طريقه التقسير. في الأول يستر عورته وجوبا يجيب خرقه ويضعها امام السره والركبه وجوبا يعني يجب عليه ذلك حتى لا تكشف عوره الميت ده ده يعني الميت له عوره والاوله ستر الميت عن الاطفال في البسط في البسط حتى بعد البسط وتصوير الموتى وانتشارها على الصور ده أمر من الأمور الممكن تقول لا, لا يصور الماء ولا ينشر صورته ولا يدخل مع الغاسر إلا الثقة المأمون الغاسر يقعد ويخشه ما يدخلش حتى معه الصدق اللي بيغسل الموتى هم جايبين ويخش أليه فلوس يعني هم اللي بيحتاجين يخشه ما مش حتى يخش ابنه وأبوه عمه خاله لعل تظهر عليه علامة من العلامات السيئة فيكتم عليك له الأسف، أنا أشعرس للحدّة، وهو معدّم أقوليه وكمان ممكن يرتبك المغثّر في أثناء التخسير، لا عليه شيء من الأمور التي لم يكن جاهز لها فيرتبك فلا يكون أحد معه، حتى فقط أنه يجمع نفسه ويستعي التفكير في أمر كده ممكن يكون معاه كتاب التخسير، يبقى مرجع ليه. يبقى نعاش نطوته لو يخرجه ويضر خليها في الأخرى حتى نجيها السلام عليكم وجوبا لا أسترعورات وجوبا قال في المهمي لا نعلم في ذلك خلافا الحديث عليه لا تبرز فخذك, فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت هذا ضعب جدا ثم يلف ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها لأن النظر نظره للعوره حرام فلبسها اولى دي قاعده فيحرم النظر اليه يحرم الذت خلاص فهو هيعمل هي؟ هيلبس قفطه او يلبس جوانتي سميك سميك بحيث ان هو يمنع حسه اللمس خد بالك الجوانتي او تلاته طبعا جوانتي اللي هي بتاعه العمليات المطاط ثم يكون معه قفطه ويمنع التنجيه طريقه التنجيه بقى ازاي كيف يوغنتين؟ ناعتبر الكتاب ده هو الميت ماشي؟ ده راسه ماشي؟ هلوم رافع راسه قليلاً كده زوجة خمس هارجه راسه راسه كده هو جزعه يعني بخيث ان هو ده اه دي بطنه تكون دي بطنه ويضع يده على ايه؟ على بطنه البطن يحط ايده فين بالظبط من تحت اه تحت القفص الصدري تماما اللي هي مكان المعده عند فم المعده فم المعده فين مش فيه عضمه. كده عظم اهو اول عظم لازم جه حاطه ايدك كده وضغط برفق مش مش تفعص. برفق هننزل الضغط سيؤثر على ايه هيخرج من المعدة هيخرجه خارج ايه من من الفم واللي تحت المعده هيخرج من ايه من الضرع ينجي ده كلمه ينجي ده معنى كلمه ينجي ينجي يعني يخرج ما في امعائه وما في معدته ااا على ضغطه لي هيخرج من الايه من الفم ومن الضرع يغسل دي اول مره بعدين يسيبه كده وبعدين يجي هنا بقى يغسل ايه النجاسه التي نتجت من الضرع بفضل الفرق ونظافه أو بقطنة ينظف ويغسل مكانه حتى يطمئن أن الجاسة انتهت ويبدأ يرجع تاني مرة تاني لعل يكون فيه أكثر من ذلك يضغط ضغطة رفيقه. رفيقة وبعد كده ايه؟ وهكذا حتى يطمئن أنه ايه؟ اللي كانت عادش فيه، العضارات الثابت عادش فيه عضارات فالضغط الرفيق ده حيخرج ما فيه مطل يعني الضغط هيعمل ايه؟ زي ما فيه حاجة تضغط عليه هتخرج من الطرفين دمعنك ويلف على يده خرقه فيمسحه بها ويجب غسل ما به من نجاسه يبدا يغسل الذي نجس من النجاسه يفهم وهي النجاسه من الثوب لأن المقصود بغسل تطهير حسب الامكان ويحرم مس عوره مس عوره ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين يعني عايز يقول نفرق انه ما دام يفوق 7 سنين واقل 7 سنين قبل ال سنين ليست له يجوز وانت بسان أما فوق السبع سنين فيعمل به كما يعمل بالباذغ لأن الله عروحي ويسلم أن لا يمس سائر جسده إلا بخطه فقالت اللي لابسه يمس سائر جسده لأنه حيغسله مرة بعدها لما رؤية أن علي مغسل النبي صلى الله عليه وسلم يدي غرقة يمسح بها تحت القميص ذكره المروثي على المربوذي هكذا ضبطها المربوذي اختلاف المروزي, المروزي. ده واحد وده واحد ثاني المربوذي منسوب الى بلد اسمها مرو مر مرو الروز اما المروزي منسوب الى بلد اسمها مرو بس من غير روز خلاص فدول شخصيتين مختلفين المربوذي هنا اللي هو التلميذ جماعه مشهور بهذا اللقب المربوذي وذكر الكلام ده من حاجه في كتابه تفصيل المنتبه وللرجل ان يغسل زوجته وامته للرجل ان يغسل زوجته وامته لع... لان بقوله الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشه لو متي قبلي لبثت بك وكنت بك ده صحيح اهو ماشي وغسل علي فاطمه هذا موضوع مهم ولا ممكن ممكن تعالى فكان اجماع قال ان في الكاذب ويبقى جوز الرجل ان يغسل زوجته وامته لان العلاقة الزوجية لم تنقطع صح؟ بدليل ايه؟ ان هي الامره الارث او المجبوط حيارثها بس اللي ما هو حنيفة حتنقطع العلاقة الزوجية ومبقاش كسر انترير على ذلك انه يوم القيامة تكون زوجته بدون عقد كتير هي.. زوجته في الدنيا هي هي للزوجته بأخه متعالوش شيء يسعي لأن لو كانت صالحة هتستهلك ولو انت صالحة هتستهلك في الأخ أما لو كانت مسدت ربنا هيعوارك عنها بإيه بأفضل منها وبينتها بدون سعر إيه؟ لماذا زكرا توفي عنها؟ وتزورت بعده واتطلقت تاني طب بس اتخلصوا هذا <تصفيق> <تصفيق> طب غلط لا في الموضوع <تصفيق> اللي بعت ايه حاجه مش <تصفيق> لا اول بزوجته زوجته ما هو ما ذكرش هنا اي سطره يعني هي زوجته في الدنيا كمان زواته في الادب وبددا دون سبب يعني يجوز للرجل ان يغسل البنت هنا بنت ما قالش بنت الله دون سبب بنت دون سبب اي بنت قام قاضي ومخطوبه كريم سعيد وسلوك والمراه غسل زوجها وسيدها وابن دون سفر يعني كما يعتقد الرجل يعتقد الامر كم نذر اجماع حديث ابي بكر ان اسماء بنت عيسى راتها قالت عائشه ده مستحيل ان امرنا ان تقدرنا مغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بسابب حديث حسن حسن ولما مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله يجوز للولد ان يغسل الأمة؟ لا، لا يجوز لها أن يوصل أحد من المحال ولا يجوز الرجل أن يوصل أمرأة ولا المرأة أن يوصل الرجل. حتى لو صغير لازم يبقى مميز الغسل لابد أن يكون مميز لابد يكون سبع سنين لو قال سبع سنين يبقى له عورة أمامها معك أيهما أمه أحنا بكلفه وحكم غسل الميت في ما يجب ويسن كغسل الجنائي اول شيء يسوا عوراته ثمي شيء يمجيه فيجى تكتيب الغسل كأنه واحد بيغتسل هو بيغسل نفسه وبعد كده بعد ما يمجيه يقول هنا بقى حكم غسل الميت كحكم غسل الجلابة بالقول للنساء يعني هي؟ هيوضعه بالأول وبعد كده ايه يغسله وقيد بدل يوضوء الأول ما وضع الوضوء بعدين تغسله وقيد بقول صلى النساء التي غسلنا ابنته اتبنا بما يامنها ومواضى بالوضوء منها لكن لا ما يدخل في ماء في فمه وأنفه بقول الأكثر يعني هو بوضيء المضمضة والاستنشاق يستعيد عنها بمسح الأسنان وتنظر في فمه قطلة مبلولة على أسنانه وماء في فمه لماذا؟ لأن لو أدخل في فمه ماء حتنزل ثاني، حيحتاج إلى إيه؟ إذا هو يوضل ثاني وهي الوجيه مرة داك فتبقى عليه بقى كل مرة يتغطى هيوصل إلى ذاك فالأول ماذا هو يفلح؟ أسنان بل يأخذ خرقة مبلولة فينسح بها أسنان ومنخريه المنخريه اللي هو فتحتين الأمس هي ممكن تبقى منخريه ومنخريه ومنخوره <تصفيق> منخور، منخور، ثلاث لغات في المنخور منخلان؟ منخلان؟ منخلان لعوه فراغ مخنى يقوم مقام المضمضة والإسترشاء الحديث إذا أمرتكم بأمر فاتمين وسطان ويقرأ اكتصار في غتلي على مرة واحدة لأن ما بسلوش مرة واحدة كما يغتسل للمسلم يغتسل ثلاثة قال أحمد لا يعجبني أن يغسل واحدة ولقوله صل وصلنا حين توفيت ابنته اخذناها ثلاثه او خمسه او اكثر من ذلك ايه رايت لنا بما وستر واذا ان شيء يعني يغسل في الصافه غسله واحده ان لم يخرج ان لم شيء يعني ثلاث مرات الا يخرج منه شيء فالخرج وجب اعاده الغسل الى سبعه يعني لو خرج منه شيء خرج منه شيء في سبعه نغعد تخرج بعد السبعه الحشيه بقوه فان لم يختمسكها بطين الحوض في حمر يعني تن خالص تراب وعلى ميه خالص لا لا شيء حتى لا يدخل فيه شيء في القبر يعني في هو الاشكال ان في بعض الناس بيكون مريض بداء البطن بيكون مثلا عنده كبد ولا شيء فكل ما هو بي... بيعثره الوجيه منه الشيء كل ما هو رجيه يخرج منه الشيء فالأفضل العمل بعد ما يتهي يضع قطنة يحتشي بها قطن بقطن فإلا يستمسك الأنظر الشديد فيضع طين يسد بها المخرج طين في الحرف شكنا نظر اللاس قطب داعه أو لاز قطب يضع قطن عليه اللاس ثم يغسل المحل قال أحمد لا يغسل خرج منه شيء او لم يخرج ولكن يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالضبط ويوضى عجوبا ولا غسل يعني بعد الأخيرة بعد السبعة ويحتشفه يتوضى بقى وضوءا ولا يبثل آه ولا غسل لجنب أحدث بعد غسله لتكون طهرة جاملة ويوضى عجوبا ولا غسل كجنب جنوب؟ جنوب. لأ هي الصحيح كجنوب أحدث بعد غسك قياسا على الجنوب الحي الذي أحدث بعد غسك هيعمل ايه؟ هي؟ هاختصف ثاني ولا هتوطط؟ هتوطط فميقولها هي قياسا على فهي صححوها كده ولا غسك كجنوب أحدث بعد غسك كجنوب الحي أحدث بعد غسك إذا كنت طراته كده وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء أولا غسك يعني فرضنا أنه هو اثارا تجب منه في كافه شيء خلاص سيطر يطرق ولا يعاد ايه فيه من حرج كده انتهت غسله البدن خلاص لو الاقمر شافت شيء فيها يأثبت في حياهات وفي السن يعني حاجه بسيطه ان شاء الله سهله ولكن اللي ممكن مواقف اللي ممكن تحدث الجزء الاخير خرج منه شيء او كم او يعني بيبقى حتى والدم ما زال يخرج كل دي مواقف يتعامل معاها انه هو يسد يسد ايه بطل. يسد اي نجاسه تخرج يسدها بقطن يسدها ببلاستيك وهكذا وبالتمرار بالتمرين والصبر المغسل اكثر خفافه ولكن هناك شيء خطير في التغسيل المغسل بيبدا في حياته لما يجي يغسل المول الميوته بانذا يقرب الى الله عز وجل وشيء مؤقت بيقضي ولما هذا الرجل كان له صولة وشيء ويكون ملطا بين يدي المغذرين وفيه من الغذورات وفيه من الشيء ثم بعد أيام من قفرة التفسيل بقت شكولاني بقت وظيفة ولا يتأثر فقط جل إخبار أطباء في أول الأحوال يتأثر بحال المرضى ويتأثر وبعدين يوصل لمرحلة بقت شغلانة ووظيفة كان واحد احد الناس يحكي ان زوج وزوجة لهم ابن صبيع والابن ده تقريبا عمل حادثة وحاجة زي كده وذهبوا الى المستشفى بسرعة طبعا مستشفىاتنا التوارئ فيها طبعا ايه بتعجل الإيه؟ الموت مش بتعجل الشفاء فدخل التوارئ فالطبيب يتعامل معهم ببرود جدا لغاية من الوقت المات وبعدين زعقوله وخرج عشر عاما وقال انتو زعلين ليه يعني انتو عربنا بيك وانتو شبابه هو تهاتو غيركم ولا كإندي الإنسان ده ولا شيء لو في هذا الموقف ده قال هذه الكلمة وقال المستشفى على ده غير بقى طرق التعامل مع المرضى الإذناء اللغاية ما يموت وبعده ما يموت ولا كإنه شيء أهلو حيج يغضوينش وخلاص شيء مأساوي يعني ف... ده بسبب ان الطبيب لما بيتعامل, بيتعامل معاه كإنها وظيفة وما فيش مورد لقلبه لان ما فيش حد بيساعده مورد لقلبه يعني حد يذكيره بالشغلاء اللي هو فيه يتقرب يا الله فيش مورد للقلب فالقلب يصبح ميت ميت من جهة الايه؟ مستوى شو الموت اللي لا وتسلوك لا ميت من جهة الايه؟ الإحساس بالعمل وظيفة عاخد كم؟ و بقت شغلينتو عبارة اتلام ان شغلينة خطيرة وتحتاج الى رتقة تبقى اكثر من, من الوظيف فلابد من الاطباء يتعملون برامج دورية لترطيف القلوب حتى ما تبقاش وظيفة يبقى عنده دين زي كل الموظفين اللي في الدورة لابد ان يكون عندهم دين ان المشكلة الحقيقية عندنا هو انه يبقى عندنا دين نتعامل مع الامور بدين انما كل الناس المغرب جاء ادخل نور الايشة جاء اين النور ليه؟ عشان هدفه ان هو يفسد على الناس حياتهم عشان يزهقوا من, من السياسة يزهقوا للمسكن السياسة اللي هو لو عنده شرط الدين هو قلبه مش يكتلر اللي على الصبح طول في الصباح من بعد الفاتح اللي هو عنده دين عشان يدخل نور هو لو عنده دين ده ما المسلمين لا بد من الامور قبل تطبيق الشريعه ان احنا نخلي الناس او مش قابلين تطبيق الشريعه مع تطبيق الشريعه لا ده تطبيق الشريعه سياسي في ذريائه ولن يغسل ولا يصل عليه شهيد معين شهيد معركه وشهيد اخر مش كده شهيد دنيا هو شهيد الدنيا وآخر شهيد الدنيا والآخره هو شهيد المعركة شهيد الدنيا ده هو شهيد مين؟ المرطوم الغير اللي هو المرطون والمغطون والغيرون اللي هو حياتي حكمه من النار هو احكاً متكلم شهيد المعركة الحد هو الذي لا يغثل ولا يصل عليه ولا يكفر ولا يدفل في المسلمين كلمه شيء لوحده لأنه لا يحتاج إلى أحد والعلماء يقولوا ان التكفير الغسل والتكفين والصلاة على الميت تخدم الميت ليه؟ التشفيع ليه؟ والدفن في مقابل المسلمين كل ده بيشفع على الميت أما الشهيد فهو يشفع في الناس ولا يشفع فيه مش حد يشفع فيه هو يشفع في الناس فلا يحتاج إلى هذه الأمور لأنه أصبح في الدرجات العلمة والمقتول ظلما لا يغثر ولا يكفن ولا يصلى عليه شهيد لثمره المطاعن اه في ارض المعركه حمزه وسهاد اطرق ابن الوقت والمقتول ظلما لا يوثل ولا يكفر رسول عليه الصلاه والسلام سعيد بن زيد مطاعن مقتول دون دينه فهو شهيد ومقتول دون دينه فهو شهيد ومقتول ما دون مال فهو شهيد ومقتول دون اهل فهو شهيد رواه زويد التمجيدي بالصحابه فعلموا يغثن وينصوا عليه وده راي اللي حاطين بس هو اللي إيه؟ اللي يسمى شهيد ولا يُحكم عليه بذلك أما الشهيد والمقتول الش... الآخر اللي يسمى شهيد يُبثل ويصلى عليه يقلّب الزباير غُسل وصُل بي عليه ده رب داود صحيح ده قول مالك والشافعية عبدالله الزباير قُتل في إيه؟ قُتل في قتلاه العجاج فأما الشهيد غير قتل كالمقرون والمقتون فيغسل لا نعلم في خلاله ااا ويجب بقاء دمه عليه ده الشهيد المعرك لانه صلى الله عليه وسلم امر بدفن الشهداء وحمل الدفائن ودفنه في ثيابه فلطو يجب دفنه في ثيابه الى علي بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقتل في خط لا ينزع عنه في الحديد والجلود وان يدفن في ثيابه البدائيه فضعيف والنبي صلى الله على شهداء أحد بعد ثمن ثمان سنوات كان مودع له ولو صلى على أحد غيره فذل ذلك على انه ايه انه هو خاص بشهداء أحد فان صرب فيهاه كفّن في غيرها لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفّن حمزة فيهما فكفّنه في أحدئما وكفّن في الآخر رجل الأخر وقال يعقود المشيبة وصالت الإسناني عن حديث صحيب صفية مين صفية؟ حمثة بنت عزم الطلب عمي تنبيه صفية هي أخت حمزة, حمزة. رضي الله عنه وإن حمل فأكل أو شرب أمام أو بال أو تكلم أو عاطسها أو طالب قاءه عرفة فأتغيره يغسل ويصلى عليها يعني قلت شهيد المعركة اللي بده قتل في المعركة أما لو أصيب بجرح في المعركة وحمل ودوي دوبر المعركة ومات بعد ذلك فهو القفايا بيجي وغسّل وغسّل عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسّل سعد ابن معاذ وصلّى عليه وكان شهيداً وصلّى المسلمون على عمر وعليه وهم شهدان وقال لازم في الدول الشيخ ده بيقول لم أجده بيضاً في ولكن وراء ضيف صحيح المخارع المسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنازة سعد المعاز بين ايديهم اختلز لها عرش الرحمن طب الجنازة بين ايديهم تدل عليهم ايه؟ من غسل عليهم وصول عليهم او قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة انت هو كفايد او, ش... أو شهيد المعركة قتل وعليه جنابة زي حنظلة بس الكلام ده بقى ايه فيه حارة الحديث العول ومعلينا عنها قليل <تصفيق> لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد ما مالو حضار ابن الراهب إني رأيت الملائكة تغسله قالوا إنه سمع الهايعة هايعة يعني هيا على القداد والجهاد اسمه هايعة فخرج وهو جنب ولم يفتسل رضو الطيلسة هذا الحديث في الحقيقة ليس عليه دليل على ما ذكره المؤلف لأن الملائكة بس لاته ولم البشر ولو كان واجباً لبسله النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب فتغسر أن لأيك طراماً لا وليس تثبت لأحد ولذلك الراجب أنه حتى لو كان جنوباً لا يبسك وانسقط من دبته أو ترضى من شاهد أو وجد ميتاً لا أثر به غصي لصوله وجدناه في المعركة ميت ولكن لا أثر به لا عريف جروح ولا, ولا شيء حيُمثل ويصلى عليه لأنه ليس بقتيل الكفار وتأول أحمد قوله صلى الله عليه وسلم ادفنوهن بكلومهم الكلوم اللي هي جمع آه كلم اللي هو الجرح كلومهم يعني جروحيه وإن صغط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكثاره يعني يقاتل فتقطع يده فأيضا تغسل وتوضع معه في أكثاره فعرضه أسماء بابنيها ابنيها عبدالله من الزبايش وكانت أسماء عميات في فترة القتال وكان بلغ بها سن مئة عام وكانت تشجع ابنها على القتال يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه لإجماع الصخابة قال أحمد صلى او أيوب على رجل وصلى عمر على أبار بالشام وصلى أبو عبيدة على رنوس بالشام قالا هما عبد الله بن احمد, أحمد. وقال الشافعي القطائر من موقع الجبل عرفت بالخاتم فكان يد عبد الرحمن بن عكتاب ابن اسيد فصلى عليها اهل مكه دي موقوفه طارق طيب لو ده بالنسبه للشهيد يعني حكم الشهيد انه هو ان تطعت شيء منه يغسل وتطع فيها كثيرا لو, لو حي لا, لا تدفع ولا, ولا تصل عليه ولا يغسل لو جترة الساق الحية أو غيره لا عليها ولكن تدفع تطفع وثقت لأربعة أشخاص المولودة حية الثقت او الثقت او الثقت يعني السين مسلسة تنطق بايه ثلاثه المولود حي يغسل ويصلى عليه نصلى عليه حاليه المغيره مقطوعه والثقط يصلى عليه رواه داوود ليس عليها راجح حاضر ولفظه والطفل يصلى عليه وهذا تواحد التجريبي الراجح ان الثقط اا ثلاث انواع النوع الاول استهله خارقه فده يصلى عليه ويغسل بالإجراء استهل صاريخا يعني إيه استهد صاريخا يعني اتولد ووقوت ده استهل صاريخا استهل يعني رقع صوقة يقولك إيه الإهلال يعني التلبية الصوت المفتدع استهل يعني شر صادقة الأولادة جوع الثاني صد لأربع أشهر بعد لا بعد أربع عشهر. مات بعد أربعة أشهر لا يستحب الصلاة عليه ولا يجب يعني بعد نفخه بوح ولم يستهل صارخه النوع الأخير ما يستحب التكفيل والتكفيل والصلاة مستحب ولا يجب الله الرابع الثالث الثاني الصفت بعد أربعة أشهر يستحب الثالث قبل أربعة أشهر فلا يصلى عليه ولا يتأثب بل يلافع فيخار قولة فالدليل على ذلك دليل على القول الثاني اللي هو يصل عليه استحبابا قول النبي central الدولة التطفل لا يصل عليه ولا ينث ولا يورث حتى يستهج ماشي؟ وحديث الطفل يصل عليه لله الاستحباب يعني لديه حديثين حديث الطفل يصل عليه وجود في الحديث الكتاب وفي حديث آخر الطفل لا يصل عليه ولا يارف ولا يورف حتى يستهيله خلاص يبقى مقصود بالطفل يصاب عليها عن اتحبال ان استهلع الوجود وإن لم يستهلف عن الاستحبال يهدي قابل المساء حتى يستهل الصارخة ده دليل على انه ايه ان الصلاة معلقة بالاستهلال الصارخة فبقى كده استقطت عليها ثلاث أدوان ان سقطت المرأة من أول يوم لغاية أربعة أشهر ده ليس لو أخرج لا يعتبر، يعتبر ده يُنسخ خطه ويدفن النوع الثاني بقى من بعد شبه شبه. اربع اشهر بعد ما نوصل روح لغايه ما يتولد ويستهل صراخه يستحق الصلاه عليه يستحق الصلاه عليه ولادي من بعد الاستجال صراخه يجب الصلاه عليه لانه اصبح طفل ويستاهل الصراخه قبل ان يموت عليه ووارث وورث حتى يستاهل الصلاه ممكن يكون ده نسخ ده؟ لا مش نسخ ده تقييد الطفل عليه عاد حتى استاهل يا طيب الوليد اسمه سقط وهو يعني استنى اسمك السقط اي مولود بس إن ولد كاملاً وسمى طفل انما لو ولد ناقص يسمى سقط واحد اتولد واحده سقطت ويعني انت السقط ان هو ميت صح لا ممكن ينزل ستايل سايز يعني واحده عندها ست شقوق حامل بست شقوق ممكن تلد ولا ممكن تقول ده ثابت صغط صغط ولكن استهان به صراحه يعني الصغط اللي هو دون 90 دون الكمال يعني جزء هل يبدا من النص لا ما انا لسه قلت لا لسه الشرعي لا ماشي خد عليه خد عليه كله سيام ما هو لا طبعا ولا يغث ولا يغسل, يغسل المسلمون كاسرا ولو ذميا ولا, ولا يكفنها ولا يصلي عليها ولا يتبعه جنازتها طبعا قد اولى يعني يروح كنيسه <تصفيق> بيتغسلوا <تصفيق> بيتغسلوا لا مش لازم <تصفيق> يعني لا يعني هو مش غتله هو عشان يغسله ولكن يحرم على المسلم ان يحضر جنازه <تصفيق> <تصفيق> انا قلناها في حياتة المريض تبتع سيه الانتين كوك موعد ايه لان الاصل ان انا بكروها لبقى يأتي اه اه اه او بلدعو يعني فيها او بلدعو هتعزيه عشان فاطر الاخوة الانسانية لا اعزيه عشان تقول له ايه مخصوصك زيه لو انت موت تو توعيضه يعني فهي في الحقيقة مش تعطيه هي وعف زي اللي من نبيس اصلا لها بعد فإن كذلك نظيم الله وقال تعالى لا تتولوا قوماً غاضب الله عليه بل يواري بل يوارى لعدم من يواريه يوارى يعني يذفن بدل ما يؤذي الناس برائحة يذفن من الكفار كما فعل بأهل القليل القليل بادس يا أم بادس عليه رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمل الشيخ الضال قد نازل قال اذهب فوارك سينها؟ وَتَكْفِينُهُ فَرْضُ كِسَاهِيَاً القول صلى الله عليه وسلم كَكْفِمُهُ فِيهِ ثَوْمَتِهِ وَالْوَاجِبَ سَتْحُ جَمِيعًا قد نشرح الكفن بسرعة؟ قلت لك من القرآن إن شاء الله وَالْوَاجِبُ يبقى الواجب من التكفين ستر الجميع الميّة بأي شيء ستره من رأسه دوات قدمه يستخى أي شيء يبقى احنا خلصنا من أمر الو الواجب ان هو يثفن في, في اي شيء يعني لو جبت خرقة وكفت فيها الميت كله ودفنت بهذا الحاجة الشيء فضل كفاية سقط لا كل ده هيجي دلوقتي ولكن هنا الواجب ساتف جميعا يبقى كده الامر الواجب اللي هو الحد الأجمع في قبل المعطية فلما فراغنا ألقى إلينا حقوة فقال أشعر منها إياه الحقوة اللي هي ايه ثوب الداخلي من الحق الحقوة اللي هو فوق الورك ثم الحث ولم يزد على ذلك طيب سواء ده بقى المستثنى رأس المحرم ووجه المحرمة لقوله الاستثناء ما ولد وخمر رأسه يعني لو المحرم مات يكفن بدنه كله على رأسه والمحرمة تكفن جسمها كله على وجهها تساوى لا يصف البشر يبقى ده شرط, يبقى أول شرط ان هو يستر جميع بدنه ثاني شرط بشيء يساوى بلاصف البشره ويجب ان يكون من البوس مثله من البوس مثله المثل هنا في نوعين مثلي يعني في حياتك ملبوس يلبس في حياتك شيء شاذ وقالوا لا النوع الثاني مثله يعني مثل حالك لا يخال في السوق جدا ولا يعني من نثل مسلوء يعني احنا بتلبس ايه؟ من اوسط, أوسط الناس اللي بتلبس بتلبس فيها معروف نحن لما يموت بقى يتنظروا بقى يو أحسن حاجة وأغلى حاجة لا لن ننبس بس لأنه لا على الميت ولا على ورصة لانه في الحقيقة لما بيجيبوه بيجيبوه من اول ما يموت للميت انطحن ماله الى الورصة اكبارا ولذلك الناس اللي هي بتصرف الجنائس من مال الميت ربنا سيحسنهم على هذا الرأس ويغالي ويجيب أحسن مقرب وأغلى مقرب وكل ده من مال الأيدان وهو لا يدري هذا المسكين أنه يأكل من مال اليتيم والذين يأكلون أموال اليتيم ظلمة إنما يكون في بطن النار يأكل مال اليتيم ظلم هو استفاد اليتيم ابن الميت استفاد إيه من هذا الأمر وبعزاه وإنت دلوقتي ما بيجيبه إيه يعني صفرق إيه أو و قهوه كل دي مصاريف من من مال الميت وهي ضمن من اموال الجامع ياكلوا المريضه مثلا في جهات اكل وغير ذلك وكانه فاكر ان هو مات فكل ده كل ده كل ده ضمن من واللي بيعمله مين الاعمام وان هم عايزين يتنظرو ده من الناس والبعض اهل زوجته المسكينه مع بعد كده تكون بالديون فتركون غير ذلك ولا يعتبروه المفروض الصح ان هو اول ما يموت يحافظ على داره تقبل قهوري ابن او اخ اول حاجه يشوف مالو كام ويحافظ عليه عايز مالسته من جيبه يسف من جيبه نفسه ان هو الامر يعود له بس طبعا مش مش بدعه ده بدون بدع بدون مخترعين ولا ولا ذلك ويجب ان يكون من لبوس مثله من لبوس مثله حديث في المسلم إذا كفن أحدكم الأخار فليحسن كفن إحسن كفن ليس معناه أنه غالي لا إحسن كفن يكون حسن أبيض نظيف فوق ذلك ما لم يوصي بدونه يعني حلميت يوصي بدون مثل أقل الشيك ويريد أن يدفن فيه لأن الحق قناة وقد تركت وقد أوصى أبو بكر استطيط أن يكسن فيه سوبين كان يورط فيه والسنة ده بقى من الأول هنا ايه طريقة التكفين السنة تكفين الرجل في ثلاثة لفائفة بيض من قطر يجيب قماش أبيض وثلاث لفائف من قطر الميت تقريباً هيعمل مثلاً اثنين متر ده الطوط هيبيلهم ثلاثة يجوا كم متر؟ ستسة متر ويجيب العرض عرضين يعني اتنشر متر خلاص. هيجيب اتناشر متر ثوبة ابيض او تراتتاشر متر هيعمل متر ايه احتياط وبعدين هيطاحهم اتنين متر <تصفيق> اه ست ايه ست قطع ويلدأ كل قطعتين في بعض ويتخياطهم خلاص؟ هيبقوا عنده في نهاية ايه ترات قطع الترات قطع يحط ايه المالت في النص لو, لو المال الكبيرش ما يخلي القطع اتنين متر ونصف يعني حفر طول الميت وبعدين يحط الميت في النص في النص اللي هو على الخط بتاعه بقى كده هو في نصه على جنبه ميتر ميتر. آه متر وعلى جنبه متر تلت طبقات وتلت طبقات وبعدين يجيب ايه؟ اول حاجة تبسطه على بعضها وبعض ويوضع عليها مستلقين مستلقين يعني على ظهره ثم يرد طرف العليا من الجانب الايصر على الشق الأيمن الطرف العليا العليا لأن الطبقة العليا يأخذ أول أجدت عصها ويضحها تحت جنبه الأيمن أول واحدة تحت. تحت من الشمال تحت الأيمن ويجيب الطرف الثاني بقى من الأيمن للشمال بعدين جاء بقى اللي في النصف يجيبها من لليمين م. مش كلهم على بعض إنها طماءة طبقة واحدة واحدة ثم طرفوها الأيمن على الأيصر ثم الثانية ثم الثالثة م. طب انت على ذلك إيه؟ عائشه قالت كفن رسول الله صلى الله عليه في ثلاثه اثواب بيض ثاوليه يعني جدد يمانيه ليس فيها قميص ولا عمامه ادرج فيها ادراجه هو ده بيسموه الادراج يدرج يعني ايه يوضع طبقه ويوضع عليه عطر حنوط بقى الحموط ده هو العطور او والطيب ينقيبها ما يحطش فيه إتنهول ولا حاجة لأنه فيش يافر في نجسه فالإيمال أروه عليه ونجس فلا يعرض الميت إلى, إيه؟ إلى شيء من الخلاف يجيب زيت زيود كده وأيضا وأثناء تخسير الميت يوضع عليه كفور علماء كفور ليه بقى الكفور له مصطط متعددة الكفور حد شام ريحته زي راحت ايه؟ زي راحت ابو فاس راحت ابو فاس عارفينه؟ ابو فاس بيعمل ايه بقى؟ ينصد بالمفاصل فلما يحطوا على المفاصل يلينها انا سيت اقول لكم ان هو قبل ان يبدأ بالتخصيل يلين المفاصل تليين المفاصل دي ايه؟ ان لو مات ساعات دون تليين المفاصل المفاصل متتحكر فيه سوائل هنا في المفاصل لو نشفت سوائل ليش شحن جدا قرر شحن لو نشفت هيتحقق فيه يلينه فلو حد مات له قبل ان يأتي المغسل يبدأ يلينه كل ساعتين تلاتة يخش يلين الميت أربع مفاصل مفاصل الكتفين ومفاصل الرجلين والوريكين ومفاصل الثراعين كل المفاصل عشان حتى يستطيع تسهيل التخسر وبعدين يبقى المفاصل دي كفور وستقل التخسر حتى إيه يخلي الم بسخت ولا تتيبس المفاخر وبعدين لي فايدة كبيرة جدا الكفور ده بيتعامل بالإيه؟ طارد للحشرات والهوان رائحة تطرد لو واحد عنده نموسك الكفور بيطرد في النموسك كتير اللي انا فيه يضع الكفور على الماء أو على الماء؟ على على آخر غسلة في غسلات الماء النفس الاول الثقات في تذول ال... يعني النفس الاول بماء وستر والعلماء اختلفوا في السدر هل يوضع على الماء ولا يوضع الاول على المدك؟ مش حاجه حت... السدر للتنظيف فقالوا حتى لو وضع على الماء يوضع الاول اول مره بالغسيل وبعد كده بالسدر او يغسل بصابون الصابون حكمه مثل السدر والانثى في خمسه اثواب بيض من فوق إزار وخمار وقميص ولفافتين الصفة ديت هو بيذكر بها حديث ليلة بانتقائف الثقافية قالت كنت في من غسل أمك أم الثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ما عطال رسول صلى الله عليه وسلم الخيقى فيه الإزار ثم الدرع الدرع اللي هو الباب المرأة ثم الخمار ثم الحفل ثم ادرجت بعد ذلك في الثوب الاخر الاثر بالعيف الشيخ الالباني ذكر ان هذه الصورة من البدع وانها تدفن كما يدفن كما يدفن العجر ولكن في الحقيقة ثبت بطريقة اخر عن ام عاطية ما يوجب بهذا الحديث فالاولى فتح هذا الفعل وخصصا على هذا الفعل الجمهور إنه يفعل هذه القريقة اللي هي الحديث في خمسة أثوات <تصفيق> نقول الحديثة عن أم عطية دخل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اتفق عليه ونحن نغسل ابنته وقال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك <تصفيق> واختنا ذلك من ماء المسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فلما خرغنا آبا ما فألقى إلينا حقوة هذه حقوة فقال اشهرناها اياه ده في روايه المتاحف عارف في روايه اخرى ابدانا بما يامنها ومواضع وجود منها فتفرنا شعرات ثلاثه ثلاثه طرق القيناها عليها فده على ان في حقوه في الايه في مع وجود مع الحقوه دي الحقوه ليه مع معرفة ان المره العاديه كانت ستر للراجل فيجوز ان احنا نعمل اديس طوالا عشان نتبعها صن على اهل الجمهور اختلفوا على هذه السنه ويستحب ايضا تضفيره على المراه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو شعرها ثلاثه قرون فقلناها في الفخ قرنين في النصيه والصبي في اثواب واحد لانخذوا الراجل فيباع في ثلاثه لو في صبي يباع في ثلاثه حسب وفي فوق الواحد هنا بيقول ما لم يرثه غيره مكلفه يعني لو كان الصبي وراثه غير مكلف لا يجوز الزيادة عن ايه؟ عن واحد ليه بقى لأن غير المكلف والس فنو أنفق من مال مين؟ من ماله وهو ليس له نقش فلابد للولي أن يعمل الاصطح لصاحب المال فعوما تنفق من مال ايه؟ عايز يكثن في الثلاثة يكثن في الثلاثة من غير ما للاهيه؟ الصبير والصبي... والصبيرة في قميص وليفافتين يعني صبيرة صبيرة ويكره التكفين بشعر وصوف لأنه خلاف فعل الثلاث الصوف يكثن في صوف أو في شعر ده خلاف فعل الثلاث طيب هل يجوز التكفين في قميص محن كفت في جنبية، قميص يعني لما توفى عبد الله ابن أبيه جاء ابنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطني قميصك وكفنك، وكفنه فيه فأطفلت فكفن في قميص النبي صلى الله عليه وسلم وكان لن نفقين دم راحت النبي صلى الله عليه وسلم بالكاس ويقرأ التكفين بشعر وصوف أو شعر شعر بفتح العين واللي هو الشعر يسمى شعر ومزعفر ومع أصفر ولول امرأة مزعفر يعني مصبوخ بزعفر ده ده زعفر لونه ايه؟ ل... لأ لونه يعني والد كده يشبه الأحمر ومع لونه ايه؟ أصفر كده لون الأصفر ولول امرأة لعدى مروده على الثلاث طبعا هو يعني لا يليق بحال الميت انه هو يعني اجيب له قماش خوشي وا <تصفيق> وكفنوا فيه لا يليق بحال الميت يعني حال ميت حال حزن <تصفيق> البياض نعم تشوفوا فيه ما يلبسوه فيها هو المو... الموت فتدليه على ان البياض من احسن الثياب وكان يحب اللون الابيض اللباس الابيض يعني ومنقوش يعني يقرأ التكفين في ثوب منقوش مشكر فلذلك ولانه لا يليق بالحال يليق بحال الميت ان يكون ابيض يعني ويحرم بجد لانه لامر صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود على الشهداء الاخر ده لو صح هيبقى حديث انما هيبقى يعني ثابت انما لم يرد لم يرد سواء هذا حديث والحديث وارد وحرير ومداهر طبعا يحرم الحرير للرجل تكريم على ذكر في الحياه ويقرا تكفين المراه به ليه لانه غالي واهدار للمال واظهر المداهر وده بيحرم على الرجال احياء ولا يحرم وطبعا يخرج عن الحالة العادة وهو من منابس الزينة فلا يريق حال الميت البياغ بيقول البسوا منين في يا بيكم البياغ فإنه أطفر وأطيب وكفلوا فيها مكانة والكفل مقاطم على الدين والوصية والنراخ أول حاجة يخرج الدين وبعدين يخرج الوصية وبعدين يخرج الكفل الأول وبعدين الدين والوصية بعدين قال في نهايه الشيخ توقف ايه اسمها لو سهلت الناس تنزع في الخاتم اما لو كانت مثبته ولا تنزع الا بكسر اثناء الميت لا تزع جزئيا هتاخذ الميت لان كسر عظم الميت ككسر حيه فهي فهي ك... كان هي نوعين ممكن تت... لها تلبسه كده تلبس فدي زي الخاتم بالظبط لا اما لو كانت ستوزع لنا بكسر ال عظم اه كسر اسنان الميت يعني مش عشان الراجل يعني فقط ما احنا قلنا حكمه حكمه لو كان فوق الاربع شهور استحابه تاخيره وتكفينه أقل من اربع شهور يعني كفنه ولا يدفن يدفن فقط لا كفنه ولا يدفن عليها صلاه لكن تم انشاء هو قال ان الوسه هتكفن في ثلاث اسابيع فاهم شيء اضافه اختزار الاظار اللي هو الحق. اللي الموصوفه الحاله المعطيه الاثنين اختزار زي الاظار الواحد كده وبعدين غمار غمارت لبس تغطي بيها ايه رأسها ووجهها درع وقميص او درع وقميص او درع قميص اللي هو الايه ده آه. اه قميص هايئه ما هي الادافيه يا اما بقى قميص من اول البدن لغايه الاخر ابص على الهاله فيه ملون مش لازم ملون ايه القميص اللي هي عايشه فيه ممكن تتثقاف في اكثر من ايه اه حتى لو بخلاف الابيض يعني لو لقينا ابيض ماشي لو ما ابيض ممكن يبقى ايه أبيع بس الأفضل والمياض آه إن, إن كان فيه حاجة جاهزة ولا يرهق الميت بالشراء يعني كيف تفهم فيه؟ وفي النهاية خالص نجيب لفكتين بيضة زي الراجل بالضبط وتعمل نفسه يعني هو زي الراجل بالضبط بس لفكتين وثلاثة زيادة اللي هو الخمار والقميص والإصافة ولو تحطت خمس لفات جاهز ده الشيخ الأدماني بيقول زي الرجل ولكن الامر ديه واسع الامر ديه واسع والاكثر ليها الاكثر الاكثر ليها في من مناطق هناك مناطق في مناطق نفس حط قطن حط قطن في المناطق ديت كذا مناطق لا لا هو لا يصور انما له في مصلحه مع اعتدنا ماشي مش كويس نحن صور الناس على الاسف مرشان دكتور أفهم دواست أسو مرشان نتلتسفل الناس عند الوسط ترد إلينا آه تكفل قل الله عمل تكفل ماذا عمل زيانا راسك ان شاء الله نتمنع منها ان شاء الله م -م. بس مراتك افهم افهم افهم افهم افهم